<تصفيق> لا زالت خرقات الموصولة حول التعليقات على التعليقات الشيخ محمد رحمه وتعالى على كتابه الأصول من علمي الأصول نعم التعليقات المخيرة نعم مية تلاتة نعم الحمد لله نقدم لكم مستند من من قلت فجنيح حكاساً وطاطله وعارفاً لقول من إن العالم إنما كل شيء طلقناه بقلبه نعم أرضو صلو العمون الثلاثن أولاً أذبنا العمون بما تزده وقدرناه على ما أحده لأنه بطير العمون بالضبط والنحن يعني استراشت الأمون الكلام هذا وكل وجميع وكاف وقاطبه هل صيغ العموم بمادتها دل على العموم لفظا ومعنى نعم وقوله لا دل على العموم بمادتها كل وجميع والذات اوضن وعند تعالى حاله كل شيء قرطها وصدق طيب اثنين اسماء الشرط هذه ما هذه معروفة فهذه صيغ دل على مع العموم بنفسها هذه ما تحتاج نعم اثنين اسماء الشرط ثانيا اسماء الشرط وقوله تعالى من عثر صالحا فلمن تجد فانما فتن فتم وجه الله قوله ثانيا اسماء الشرط بسبب العموم وادوات الشرط تنقسم الى قسمين هروب واسماء والغروب بيد ويزعق والباقي على الفور الراشد ازمان اذ تذاكر نعم ويزعق كذاب فيها بن مالك وابن هشام فالن مالك جعلها مفرور وابن هشام جعلها من الازمان قال المبارك وحق اذ ما وحق اذ ما وباقي ادوات ازمان وابن هشام قال وليس له اي الحق مهما واذنا بل اثناء المفصليه ولما الرابطه الاصح اذن ارتبت فيها عالمان وكلاهما حجه وعلى كل حال نقول ادوات الشرطي الملتفه على أنها حرف هي الانس كما تدخل معنا في هذا الباب سؤال فهل نقول اسماء الشرطي هو الانس الجواب لا فهي اصلا ما تخرج حتى تحتاج الى استثناء لكن أولا ادوات شرط اعتدتها أن تقول سوى يعني إن حرق ثم نقولش أسماء الشرط سوى إن لأن أفضل إن مش دخلة في الأسماء إن نعم لكن لو الشرط نقول مثلا سوى لأن من أدوات الشرط لكن ليس من أسماء الشرق. نعم من عمل النوع الشرط كثيره ومن سلم ومن من عمل للنفس و هنا المثال الثاني فان قال ان هذا على العموم من عمل مين أي احد ما دل على العموم كل من عمل صالح فكل من عمل صالح نعم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل كل من أحسن عمله المثال الثاني فأينما تولوا فتم وجه الله اسم الشخص أينه ويبقى بين المثالين أن منه العاطي وأين المثال من؟ أن من؟ أن منه العاطي وأين المثال فأينما توله أي مكان تولون وجهكم فتم وجه الله فهناك وجه الله سبحانه يبقى من صيغ العموم ايضا اسماء الشر نعم لذلك اسماء الاستفهام وما تفعلوا خير يعلم الله ما. ما تفعل اي خير تفعلون يعلمه الله نعم كذلك اسماء الاستفهام يقول تعالى فمن يسككم بما ان عند اذا اداه الهمسنين فاين قولوا أجمال أجماء الاستفهام فقالوا لي فمن يكتلكم دماء معين دماء هذا أجمال مستميل فعيث تذهبون طبعا هذا دماء هذا دماء عندنا يوضع عندنا من هنا نقول اسم الاستفهام ومر معنا من اسم الشرط كيف الفرق اسم الشرط اسم الاستفهام يبقى احنا كيف نعرف هذا بالذات نشوف المعنى السياق ايه السياق ايه من عمل صالحا فلنفسه وهنا فمن يأتيكم بماء معين يبقى هذا استفهام يبقى الذي يحدد في ونقول ونضع عقل الشرطي فيه شرطل ونوضع للإستفهام فيه استفهام ايضا من الاستفهامية تدل على العموم فمن يأتيكم بماء معين نعم كل ماء الاستفهام تفيد العموم إذا قلت مثلاً أي طالب أكرمت فهذه في العموم ماذا تقوم فهذه في العموم لأن معناها في أي وقت تكون فأقوم اي وقت سواء أجل الطباحة على مساء إلا شمجمار فهذا وقت العموم في الإستثار طيب الأثناء كذلك كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم وقوله تعالى والذين جاهدوا فين والذي جاء بالصدق هذا دل الذي في نعيس دل على كل من جاء بالصدق و جاهدوا فين كل من جاهد فيهم وله مات السماوات وما دل على ما دلوا عاله فيما سقت السماء العشق فيما في كل ما سقط السماء العشر، ولولا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا خص هذا العموم، لقلنا بان الزكاه كانت تجب في كل الخارج من الأرض لهذه الصيغة فيما فقد السماء العشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك ببعض الأصناف. طيب خمسة النكر في سياق أن النكر. اول نوط لاولث ثامن الفريق قوله تعالى وما من اله الا الله وما من اله الا اله نكر في سياقي انك وما من اله الله. ومؤكده بمن الزائده فهذه دل على العم ما من اله من هذه الالهه حقيق ان يعبد الا الله سبحانه وتعالى عبد الله ولا تشرك به شيئا شيئا في في سياق النهر ولا تشرك به شيئا أي شيء أكبر أو اصغر لا تشرك به شيئا ايا كان هذا الشيء فإذا النكره في السياق النهر أو النهر أو الشر أو الاستفهام كل هذا يدل عليه على العموم ما يلفظ من قول إلا الذي يرقب العتيد أي قول ما يرفضه نكره في السياق الناس ما يرفضه من قول الا لدي رقيب عكيب. طيب ثالثا المعرض بالاضافه مفردا كان مجموعا واذكروا نعمه الله نعمه هنا مفرد نعمه هنا مفرد اضيفت الى لفظ جفاف اذن واذكروا نعمه الله يعني نعم الله سبحانه وتعالى نعم الله إذن المفرد إذا أضيف دل على الإيه؟ على العموم وكذلك الجنب فاذكروا آلاء الله طيب. سبعة المعرض بأل الاستغراقية ما ليه بسموع الجنب استغرق كل ما تحتها مفادا كان عن مجموع كقول تعالى وخلق الإنسان الإنسان مين محمد ولا علي كل انسان يبقى هذا ال الاستغرقي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة الأطفال أي طفل اللي كان في عهد النبي ولا الآن يبقى أي طفل ويل للاعقاب من النار أي أعقاب هه هو هتقول كل الأعاقاب بقلل العهد بقى مش قلل الجنس وخبرك اللي اللي الناس شايفها لا تحسن الوضوء وكل من كان على الشاكلة فكل من لم يغسل العقاب يبقى داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويلوا من الاعقاب من, من النار لكن مش كل الاعقاب لو قلنا علي الجنس يبقى كل الاعقاب ويلوا لها من النار اثقنت الوضوء ام لم تتفل طيب. هذه الصيغ العمل بالعام نقف عند العمل بالايه؟ بالعام